أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شغر أنفسنا ومن سيئات إعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يرضل فلا هاديره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء له أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم عقيبا وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهاية نسأل الله العظيم وابقى الأرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من عدابنا نحمد الله جل وعلا اللذي جمعنا بكم في هذه الغافه الطيبات المباركات ونساله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغافه ان يجمعنا بكم في الجنه مع حبيبنا وقره عيننا محمد صلى الله عليه واله وسلم وما قصه جديده من حصص فقه الدعوه وبدانا الكلام وبدأنا الكلام على يعني وصلنا وصلنا فضل الله تعالى وتكلمنا عن الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني توقفنا عند هذه الآية وعاك وعاك هناك من طلب مني دعوه احضر غافيكم اذا كنا تكلمنا عن الايه كنتم خيا امه نخوجت للناس تعملون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 وتتعهونه في كل ما عماكم به او نهاكم عنه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم الخيئيه لهذه الامه نحو تسن بتحقيق اصلين عظيمين اسلاين اس اس اي اولهما الامر بالمعروف لا لا بعد دقائق بعد دقائق اولهما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانهما سياج الدين لا يمكن ان يتحقق بنيان امه على الخير ولا فضيلتي الا بقيام بهما فهما من الاسباب التي استحق بها اسرائيل اللعنه من اجل تركهما لقد اخرج ابو داوود في سننه عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل ويقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل له ثم يلقاه من الغد على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشيبه وقعيده فلما فعل ذلك ضر الله قيوب بعضهم ببعض ثم قال صلى الله عليه وسلم وعن الذين كفوا من بني اسرائيل على لسان داوود على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذاك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكين يفعلوه دبيسا ما كانوا يفعلون ان قال كلا والله لا طعم لنا بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد الظالم ولتأطعنه على الحق أطرا ولتحملنه على اتباع الحق حملا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنام ليلعنكم كما لعنام إذن لابد من تحقيق هذا الأمر الأمر بالمعروف والنعمل كب Source لحسب الحال بحسب الحال في المثالة الأمر بالمعروف والنعمل كب تتغير من حال إلى حال في بيتك يمكن أن تستعمله الأمر بالمعروف والنعمل كب top طريقة ما وفي الشارع بطريقة ما أو في مقر عملك بطريقة ما المهم ان لم تستطع فريقا لك ولذلك اضعف الايمان الاختو في هذا ان ترى منكرا ولا تنكره حتى بقلبك من اسف شديد نسال الله جل وعلا ان لا يؤول حالنا الى حال بني اسرائيل فقد سرنا المنكرات مكتمين من الناس لا ينكيوها بل هناك من يصفق لها ويشجعها ويدعمها والمحاربون الخير قاموا بنا منكر وينهون عن الخير للاسف الشديد تفتح المراقص وتفتح الحانات ويباع الخمر على اشده وتغلق دور القران وتغلق الجمعيات التي فيها خير ويشددوا على الامه في المساجد اليس هذا من فعل بني اسرائيل نسال الله السلامه والعافيه الامر الثاني الايمان بالله الايمان بالله وبجميع ما امر الله تعالى بالايمان به هذان هما الامرين اللذان يجب ان يتحققا لتكون هذه الامه الاسلاميه خير الامه في شكل الناس لان الامه التي تهمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تؤمن بالله لا يمكن ان تكون خير امه ولا يمكن ان توصف بالخيريه لانه لا خير الا في الفضائل والحق والعدل ولا تقوم هذه الامور الا مع وجود الايمان بالله وخطهات الدعاه الى الخير والناهين عن الشر ويقوم لدعوتهم اعصارها القويه التي تحي التي تحيا معها الفائل وتجني الفضائل عفوا وتجني معها بدائل وكانه سبحانه في اخر عن الايمان بالله على الامر المعروف ونهي عن المنكر ليكون كالباعث كالباعث عليهما لانه لا يشبع على تكاليفه ومتاعبه الا مؤمن يبتغي وجه الله ويركن في كفاح اليه فهذا الايمان بالله هو الباعث للامر بالمعروف يستحيل شخص لا يؤمن بالله جل وعلا ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ف الدافع للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو امتلاء القلب بالايمان ايمانك هو الذي لا بعريك ان ترى منكر ولا تنكر وان ترى معروفا ولا تأم به اذا فالايمان هو المحرك المحرك لهذه الامور نص ابو الله جل وعلا على قوه الايمان وقيل انما اخلى الايمان على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعتقد عليهما وجودا ورتبه كما هو الظاهر في الايه لان الايمان مشترك بين جميع الامم دون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما اظهر في الدلاله على الخيريه للامه الاسلاميه فهم من طعمون بالمعروف ونهون عن المنكر يجوز ان تكون حاليه من ضمن الخطاب في كنتم ويجوز ان تكون مستأنفه للتعليل وهذا ما ذهب اليه فخر رازي كنتم خيا امه كنقوشه للناس صاموا ونبي معروف ونهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن اتصف في من هذه الامه بهذه الشفاعات تفضل ان شاء الله تفضل دخلنا معاهم في هذا المدح كما قال قد تبين الغناء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وامين الناس دع في حجه اجف فقاع هذه الايه كنتم خير امه خرجت الناس ثم قال من سره ان يكون من هذه الايه فليؤدي شرط الله فيها فليؤدي شرط الله فيها ما هو شرط الله هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير امه خرجت الناس تام على المعروفه هنا عن المكرمت من نبيل. ومن لم يتصف بذلك شب بها باهل الكتاب الذين دمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر ينفعلون. وبعد ان مدح سبحانه هذه الامه على هذه الصفات شاع في دم اهل الكتاب وتانيبهم فقال تعالى ولو امن اهل الكتاب لما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الا كان خيرا لهم الا أي كان ايمانهم خيرا لهم في دنياهم واخراتهم ولنالوا الخيريه التي دفعت بها الامه الاسلاميه ولكنهم لم يؤمنوا وللاسف لم يؤمنوا فامتنع الخير فيهم لامتناع الايمان الصحيح منهم ولايثارهم الضلال على الهدايه فهذه الجمله الكريمه معطوفه على قوله تعالى كنتم خيرا امه لكان خيرا لهم اي لو امنوا لكان ايمانهم خيرا لهم منهم المؤمنون ثم اخبر سبحانه وتعالى بان قله من اهل الكتاب اختاروا الايمان على الكفر منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون وهناك امم من اهل الكتاب امنت وصدقت برسول الله واتبعت الحق الذي جاء به ولكن اكثرهم اعرضوا عن الايمان بالله ورسوله وخرجوا عن الطريق المستقيم الذي امروا باتباعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ينبغي أن تدركه الأمة أيها الأفراد لتعيف حقيقتها وقيمتها وتعيف أن أخجة للناس لتكون طاليعة تكون في المقدمة لتكون لها القيادة بما أنها خير أمة والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشري في هذه الأرض فأين نحن من السعي في هذه القيادة على مستوى الأفراد والجماعات والدول على مستوى نفسك هل انت من اصحاب القياده والرياده ماذا قدمت للدعوه انت وحدك يمكن ان تتحقق فيك هذه الخيريه لان الجماعه ان تكون على الحق ولو كنت وحدك لا يشترط في جماعه ان نكون جماعه فعلا ان ابراهيم كان امه قانته كان ابراهيم امه وصفه الله جل وعلا بالامه في امن الله هكذا وصفه الله تعالى والله يريد ان تكون القياده للخير لا للشر في هذه الارض ومن تم لا ينبغي لها ان تتلقاها ان تتلقى من غيرها من امم الجاهليه كيف حال الامه الان من يتولى القياده يتولى القياده شر الناس الذين يتحكمون في الامه المسلمه ويتحكمون في المسلمين وفي مصيرهم وفي غذائهم وفي مؤونتهم وفي اقتصادهم وفي تعليمهم وفي صحتهم وفي كل شيء لماذا لان الامه ما حققت هذه الامور مع عمه المعوف ولا نهت ولا نهت عن المنقه لا على مستوى الافحاد وعلى مستوى الدول فصلى الله عليهم اعداؤهم صاروا يعيشون كما ترون اذله يدله ومهانه انما بغي دائما ان تعطى هذه الامم مما لديها وان يكون لديها دائما ما تعطيه هذا هو السر ان تكون امه محمد لديها ما تعطي ما تعطي من الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والمعرفه الصحيحه والعلم الصحيح وهذا واجبها الذي يحكمها عليها مكانها فتحكم على غايه وجودها واجبها ان تكون في الطليعه وفي مركز القياده دائما وهذا المركز تبعاته فلا يؤخذ ادعاءا ولا يسلم لها به الا ان تكون هي اهلا له نحن الان في هذه الطريعه في هذا المركز ادعاء ان الكل يتبجح بان امتنا من خير امم وبان المسلمين هم افضل الامم صحيح لكن اين الواقع اين هي الحقيقه هل أمتنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ بل للأسف الشديد هذه الأمة التي هي مطلوب منها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي من يقيم المنكرات؟ للأسف الشديد هي من تنهى عن المعروف كيف سيمكن لها؟ من أين سيأتي التمكين؟ من أول مقتضيات هذا المكان أن تقوم على صيانة حياة من الشر والفساد وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر المعروف وأنها عن المنكر فأي خير أمة نقرجة للناس لا عن مجاملة أو محابات ولا عن مصادفة أو جزاف تعالى الله عن ذلك كل علو كبير وليس توزر الإخصصات والكرمات كما كان أهل الكتاب يقولون نحن أبناء الله وأحباره كلا إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر واقامتها على المعروف مع الايمان الذي يحدد المعروف والمنكر فامهنون بالمعروف وينهون عن المنكر قفوا النهوض بتكاليف الامه الخيه بكل ما ورائها دي تكاليف من متاع وبكل ما في طريقها من اشواك انه التعود للشر والتحايد على الخير وصيانه المجتمع من عوامل الفساد وكل هذا متعب شاق لكنه كذلك ضروري لاقامه المجتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصوره التي يحب الله ان تكون عليها الحياه لا بد من الايمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر فإن اصطلاح الجماعة وعليكم السلام فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي لقد يعم الفساد حتى تطيب الموازين وتختل ولا بد من الرجوع الى تصور ثابت للخير وللشر وللفضيله والرذيله وللمعروف والمنكر يستند الى قاعده اخرى وهي اصطلاح الناس في جميع الاشياء هذا ما يحقق الايمان بإقامه التصور الصحيح للوجود وعلاقته بخالقه وللانسان غايه وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون من هذا التصور العام تنبثق القواعد الاخلاقيه ومن الباعث على رضا الله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد ومن سلطان الله في الضمائر وسلطان شريعته في المجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير الآمرون بالمعوف أن نهون عن المنكر أن يمضوا بهذا الطريق الشعق إذن فطريق الأمر بالمعوف والنهي عن المنكر هو طريق الشعق لا بد للدعية أن يتحمل تكارفه لانه يريد ان يغير الواقع سواء على مستوى نفسه اولا او على مستوى دويه وبيته او على مستوى حيه او على مستوى وهكذا وسع الدائره لهذا لماذا لان هؤلاء دعوا يواجهون طاغوطه الشر في عنفوانه وجبروطه ويواجهون طاغوطه الشهوه في شدتها الشهوة العائمة ويواجهون هبوط الأرواح وكلل العزائم وثقلت المطامع وزادهم هو ماذا؟ هو الإيمان وعدتهم هي ماذا؟ هي الإيمان وسندهم هو من؟ هو الله وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفذ ينفذ وكل عدة سوى عدة الإيمان تفز وكل سند غير سند الله ينهار ينهار وقد سبق في السياق الأمر التكليفي في الجماعة المسلمة أن ينتدى من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير والأمر المعروف أنه يعلمونك أما هنا فقد وصفنا الله سبحانه بان هذه صفاتها يدل على انها لا توجد وجودا حقيقيا الا ان تترافع في هذه السم الاساسيه التي تعرف بها في المجتمع الانسان فاما ان تقوم بالدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الايمان بالله فهي موجوده وهي مسلمة وانما لا تقوم بشيء من هذا في غير فهي غير موجوده لا يتحقق وجود هذه الامه الا اذا امرت بالمعروف ونهت عن المنكر اذا لم تحقق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فصفه الاسلام غير متحققه فيها وفي القرآن كلم موارع كثيرة تقاررها للحقيقة سنأتي عليها إن شاء الله وكذلك أوامر رسول صلى الله عليه وسلم توجهاته ونقتطف من هذه التوجهات بعضها عن أبي سعيد خضر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من رأى منكم من كان فلغير بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فالدم يسطع في قالبيه وذلك اضعف الايمان المسعود بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو يصائل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجاء رسوهم واقلوهم وشربهم غضب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على دين داوود وسليمان وعصبهما ثم جلس وكان متكئا وقال لو الذي نفسي بيدي حتى تؤمنوا الحق اطروا اي ترضوه الى الحق رد ان حذيفة رضي الله عنه قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يوشك الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فليس يجيب لكم تامل حالك ايها المسلم اين انت من الامر المعروف عن المنكر كيف حالنا مع هذين الفريضه قيد الضائعتين هل تقوم بمعروفه عن المنكر تمن المنكرات نمر عليها ونحن في طريقنا الى الصلاه لا اله الا الله اي صلاه هذه لا نتكلم بدعوه كذا او كذا او كذا والله يعصمك من الناس والله لو كنا ندعو الى الامر ونامو بالمعروف نطبق هذه الايه ونبحث عن الخيريه لعصمنا الله جل وعلا من كل شر وحتى وحتى وان ابتلينا فلقد ابتلي الانبياء والرسل الذين هم خير الخلق اين نحن من الامر المعموم وانها رميت اي العفات ومن عيسى بن عمير الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميت الخاطئه في الارض كان من شهدها فانكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها كمن شهدها وفي حديث ابي سعيد الخدري ان من اعظم الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر فلما تعد عند السلطان جلال نحن معنا هين بعدنا البعض حتى نصل الى السلطان نبدا بالقاعده اولا ولا شك ان القمه اذا راء التغيير القاعده ستتغير والدعوه تبدا من الاسفل ليس من الاعلى نبدا بان نفوسنا اولا فنفوسنا تحتاج الى مشاهده وإلى دعوة لا بد من إصلاح عن نفسنا ولهذا ابن القيم رحمه الله ما بدأ بجهاد النفس اعتباطا فالذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه لا يمكن أن يجاهد غيره إذا كانت نفسك على المنكرات وكنت تقوم بالمخالفات ولم تستطع أن تؤثر في نفسك وأن تغير حالك ويستحيل أن تغير غيرك لانه سيشم بين كرائحه المعاصي والمخالفات وسيتضح له بانك كاذب لان ما تقوله لا ينطبق عليك لا بد ان تكون انت قدوه في نفسك اولا وسيشعر بك من دعوته الى الله جل وعلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه ولشو قام الى سلطان جاءين فامره ونهاه فقتله وايها كثير وكلا تقلل الاصاله هذه السمه في المجتمع المسلم وضروراتها لهذا المجتمع ايضا وهي تحتوي ماده توجيه وطبيه منهجيه ضخمه وهي الى جانب النصوص القرانيه زاد نحن غافلون عنه نحن غافلون عنه ولاوا مل اهل الكتاب ما كان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم مفاسقون هو تربو لهذا الكتاب للايمان فهو خير لهم خير لهم في هذه الدنيا يستعصمون به من الفرقه والهلهله التي كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقاديه وقد آمن اهل من اهل الكتاب جماعة وحسن اسلامهم منهم عبد الله بن سلام وعاصم بن عبيد وتعلم بن شعبه وكعب بن مالك والى هؤلاء تشير الايه نبي اهما وفي ايه ثانيه بالتفصيل اما الاكثرون فقد كفروا عن دين الله وحين لم يروفوا بمثاق الله مع النبيين أن يؤمن كل منهم بأخي الذي يجيء بعده وأن ينصره وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام الإرادة في إرسال آخر رسول من غيب الإسرائي هذا من تعنتهم واتباع هذا رسول طاعته والاحتكام إلى أخي شريعة من عند الله قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم الزيبن دميون بالله واليوم الآخر ويمون المعوف وينهون عن المنقى ويسايعون في الخيارات وأولئك من الصالحين وما يفعل الخين فلن يقفوه والله أعلم بالمتقل لما بين تعالى الفرقه الفاسقه من اهل الكتاب وبين افعالهم وعقوباتهم بينها هنا الامه المستقيمه وبين افعالها وتوابعها وبين افعالها وتوابعها فاخبر انهم لا يسطون عنده بل بينهم من الفاق بما لا يمكن وصفه فاما تلك الطائفه الفاسقه فقد ما ضا وصفهم وان هؤلاء المؤمنون فقد قال تعالى منهم امه قائمه اي مستقيمه على دين الله قائمه بما الزامها الله به من المامرات ومن ذلك قيامها بالصلاه ليكون ايات الله على الليل وهم سجدوا هذا بيان لصلاهتهم في اوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع والوقوع والسجود لله يؤمنون بالله واليوم الاخر هيك أي ايمان المؤمنين كايمان المؤمنين ايمانا يوجب لهم الايمان بكل نبي ارسله الله وكل كتاب انزله الله وخص الايمان باليوم الاخر لان الايمان الحقيقي باليوم الاخر ها يحث المؤمن به على ما يقربه الى الله عندما تؤمن بالله اليوم الآخر هناك يوم آخر فإيمانك باليوم الآخر وقربك من الله ويجعلك تسايع في الطاعات وتسايع في الخيرات لأنه هناك يوم آخر فماذا أعددت لهذا اليوم الآخر؟ لهذا جاءت الآية يوم النبي الله واليوم الآخر لا إله إلى الله ومن ذلك نعم ومن ذلك حتى هم أهل دينهم وغيروا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم وصفهم بالهمم العالية وأنهم يسايعون في الخيارات يسايعون في الخيارات يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها هذا هو المطلوب في دعاه المسلمين ومن على نهجهم ان يسايعوا في الخير ساعد في كل خير لا تتوانى ويسايعون في الخيرات كل خير اقبل عليه بعجاله لا تضيع الفرصه وما اكثر الخيرات نسال الله وإياكم أن يسخّر لنا لها وأن يسخّرها لنا يساعدنا في خير هؤلاء كنا الصالحين الصالحين الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم برفعانه وينيلهم من فضله وإحسانه وأنهم مهما فعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يكفره أي لن يحرموه ويفوت عشره بل يتيبهم الله على ذلك أكمل تواب لكن الأعمال توابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى فلهذا قال والله عليم بالمتقين كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ان يجعل يتقبل الله جل وعلا من المتقين اللهم اجعلنا واياكم من المتقين تحت عنوان لا خير الا في ثلاث قال تعالى لا خير في كثير من نجوىهم الا من امى بالصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف انكي اجره عظيم والله يا ايها الافاضل لو طبقنا هذه لا باس فيرال في بي اس ايتي ميساجور لو طبقنا هذه الايه في حياتنا يتحقق لنا الكثير لا خير في كثير مما يتناجبن ويتخاطبون به واذا لم يكن فيه خير فاما لا فائده فيه كفضول الكلام المباح واما شره وام او اما شر ومضر ما حدا كل كلام محرم بجميع انواعه ثم استثنى الله تعالى فقال الا من عمل بماذا بصدقه من مال او علم او اي نفع كان بل لعله يدخل فيه العباده العبادات القاصره كالتسبيح والتحميد ونحوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تهليله صدقه عام المعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي وضع احدكم صدقه لا خير في كثير من اجواؤه الا من امر بالصدقه ان معروف وهو الاحسان الاحسان والطاعه وكل ما عيف في الشاعي والعقل حسن أو حسن وإذا أطلق الأمر المعروف من غير أن يقان بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر انتبه, انتبه إلى هذا الأمر عند إطلاقي الأمر المعروف فدخل فيه ضمنيا النهي عن المنكر وذالك لان ترك المنهيات من المعروف طيب كل المنهيات من المعروف وايضا لا يتم فعل الخير الا بترك الشر واما عند الاقتران فيفسر المعروف في فعل المأمور والمنكر بترك المنهي عنه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه نوع معروف او اصلاح بين الناس الإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين والنزاع والخصام والتعارض يوجب من الشر والفقه ما لا يمكن حصوله لذلك حط الشر على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل وفي الأديان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فانبغا تعديا احداهما على الاخر فقاتلو التي تبغي حتى تفيء الى ميل قال تعالى والصلح خير والسعي في الاصلاح بين الناس افضل من القنوت بالصلاه والصيام والصدقه والمصلح لا بد ان يصلح الله سعيه وعمله كما ان السعي في الافساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصود كما قال تعالى ان الله لا يصلح عمل المفسدين هذه الاشياء حيثما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء ولكن كمال الاجر ولكن كمال الاجر تمامه بحسب النيه والاخلاص ولهذا قال تعالى من يفعل ذلك كل هذه الامور التي تقدمت ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نليه اجرا عظيما لهذا ينبغي للعبد ان يقصد وجه الله وان يخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من اجزاء الخير ليحصل له بذلك الاجر العظيم وليتعود الاخلاص فيكون من المخلصين ويتم له الاجر سواء تم مقصوده ام لا لان النيه حصلت واقتران بها ما يمكن من العمل كما جاء في تفسير السعدي احن الله لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بالصدقه والمعروف ومستعين بين الناس اشاره الى ما يجب عليه كثير من الناس من إخفاء الأقوال أو الأعمال التي فيها شر أو مضرة ومن إعلان الأقوال أو الأفاعل التي من وراء خير من الفاعل نجوهم أي مما يتناج به الناس ويتكلمون به والنجوة اسم مصدر بمعنى المسارة بالسين المسارة يقول نجوته نجونا ونجوة وناجيته مناجات أي سررته بكلام على انفراد واصله ان تعلو بمن تناجيه بسر معين في نجوه من في نجوه من الارض اي في مكان مرتفع منفصل بارتفاعه عما حوله وقيل اصله من النجات لان الاصراء بالشيء فيه محاوله على النجات وتطلق من النجوه على القوم المتناجين كما في قوله نحن اعلم مِمَّا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى وَالتَّمْيُزُ فِي قَوْلِهِ مِن نَّجْوَاهُمْ يَعُودُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا يَعُودُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا وَيَدْخُلُ فِيهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ وَمَن عَلَى شَاكِلَتِهَا دُخُولًا أَوَّلِيًّا الْمَعْرُوف كَمَا عَرَّفَهُ الأَلُّوسِي رَحِمَهُ اللَّهُ وكل ما عرفه الشاع واستحسن وعليكم سلامة كل ما عرفه الشاع واستحسنه فيشمل جميع انواع البر كقرض او غاته منهوف او ارشاد ضال الى غير ذلك ويعد به هنا ما عدا الصدقه وما عدم اشير اليه بقوله تعالى او اصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس والمعنى لا خير لا خير في كثير من الكلام أيها الأفارة لا خير في كثير من الكلام الذي نتناج به ونتحدث به سرا إلا في نجوة من أمر غيره سرا بصدقة منزك بها ما له نعم منزك بها ما له وينفع بها المحتاج إليها أو من غيره بالإكتار من أعمال البر أو القيام بالإصلاح بين الناس المتخاصمين لكي يعود الى ما كان عليه من الالفه والاخاء والصفاء هذا هو الكلام الذي لك الكلام اما ان يكون لك او عليك ان كان في هذه البوته المباركه التي عيناها في هذه الاله فهو كلام لك بل ينبغي ان نضع هذه الايه شعارا لنا أحد تذكرني هذه الآية بأحد شيوخنا رحمه الله عليه قلت له يوما وانا اتكلم معه قلت له يوما لماذا لا تتدخل في مواطن ينبغي ان تتدخل فيها قال لي والله لا يمنعني من هذا الامر إلا آية في كتاب الله رحمه الله عليه ما سعد علي هذه الايه لا خفيه كثير من اجواه الا من انى بصدقه وكان رجلا منفقا على الدعوه كان ينفق على الدعوه من ماله ولا يعلم به احدا رحمه الله رحمه الله إلا من أما بصداقه او معروف او إصلاح بين الناس قال هذه الآيه التي تمنعني من أمور كثيرة عليها رحمة الله لما توفي بكاه كل من في مدينتنا لانهم كانوا يعرفونه قطعا اللهم ارحمه رحمة واسعه ما قوله الا من امى في هذا الاستثناء قولان احدهما متصل والثاني انه منقطع وهما مبنيان على ان النجوى يجوز ان يراد بها المصدر كالدعوه فتكون بمعنى التناجي التحدث وان يراد بها القوم المتناجون اطلاقا للمصدر على الواقع منه مجازا فعلى الاول يكون منقطعا لان من امر لان من امى ليس مناجات فكانه قيل لكن من امى بصدقه ففي نجواه الخير وان جعلنا النجب بمعنى المتداجين كان متصلا الا من امى اما منصوب على الاستثناء على منقطع في املنا على استثناء المنقطع ان جعلته منقطعا في لغه الحجازيين او على اصل استثناء جعلته متصلا او مجرور على البدل من كثير او من نجواهم او صفه لاحدهم وعليكم السلام ورحمه الله انت ترى ان الايه الكريمه قد اخرجت من التناجي المذموم ثلاث خصال ويجمع الخير وذلك لان الصدقه التي يخرجها الناس تكون سببا في تزكيه ماله وحسن توابه ونشره المحبه والموده بين الناس الا من امر بالصدقه يفيد الدعوه اليها والحث على بذلها سرا ما دامت المصلحه تقتضي ذلك اما المعروف وهو النوع الثاني من التناجي المحمود فهو كما يقول القرطبي لفظن يعم كل اعمال البيع البيع يعم كل اعمال البيع ففي الحديث الشريف كل معروف صدقه وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق قال علي بن طالب لا يزيدنك في المعروف كف من كفره يعني من انكره فقد جشك الشاكر بادعاف جحود الجائل وقال الموارد يمن بقي لمن يقضي على اسداء المعروف أن يعجله حذاف وقتي حتى لا يفوت منك هذا المعروف حتى لا تضيع منك الفرصه حتى لا تضيع منك هذه الفرصه ايها الاعفياء الفاضل وايتها الفاضله كل من يوجدكم معروفا فبادر وسارع ولا تهمله فكم من واثق بالقدره بالقدره ففاتت واعقبت ندما أنك ستصير عاجزا في يوم ما فتندم على ما ضيعت من معروف وكانت لديك القدر في أن تقوم به ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء طمرة هو طمرة المعروف التعجيل السراح يعني التعجيل حديث ضعيف لان صاحب الكتاب تصدى ضرويه ونعلم بانه هو من سقه الطمايد ومن سيل الطمايد الامه التي يش فيها قول المعروف وفعل المعروف تسودها السعاده وتضلله المحبه والموده والله احنا واما الاصلاح بين الناس فهو فريده اجتماعيه يقوم بها من صفت نفوسهم وقويه عزائمهم ورسخ ايمانهم لقد حدد القران على الاصلاح بين الناس سواء كانوا جماعات ام افرادا لان التخاصم والتنازع لأدي إلى امتشار العدوات والمفاسد بين الناس قال تعالى إن من مؤمنون إخوة فأصلحوا بين آخريكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا قال صلى الله عليه وسلم هذا يرث في الاصلاح ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينم في علم خير او يقول قيا فالذي يكذب ليصلح بين الناس فهذا ليس بكذب ليك فلان فيقول لك ان فلان فعله وكذا وكذا وتقول له لا فعلم انكذا وكتقوله له ان فلان يحبك لا ادري ماذا حصل يركوك بخير كذا وكذا فأنت تكذب لتصلح بينه وبين أخيه فليس هذا بالكذب بل هو من الكذب الواجب خصوصا في هذا الزمان الذي كانت ترد فيه التفرق والشر بين الناس وهناك أصنع صرف من الناس يسعر العداوة عندما يقول لك خالك الآن فلان كذا وكذا وكذا لا لا ليس هذا هذا العيد الاخضر يقول صلى الله عليه وسلم على اخبيكم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله هذا اصلاح ذات البين قال هو فساد ذات البين هي الحالقه في واع اليست انك تحرق الشعور وانما تحرق الدين اذا افضل افضل من درجه الصيام ان صمت صمت لنفسك وان صليت صليت لنفسك وان تصدقت تصدقت على نفسي لكنك ان اصلحت ذات البين فهذا افضل من الصدقه والصيام والصلاه وفساد ذات البين وعليكم السلام وفساد ذات البين هو الحالقه وفي هذه الاحاديث الشريفه دعوه دعوه قويه الى الاصلاح بين الناس حتى يعيشوا في امان وطمئنان ولذا نرى ان هذه الامور الثلاثه التي حذرها الله تعالى من التناجي المذموم يجمع الخير الانساني والاجتماعي نسأل الله جلد في الولاي أن يتفقنا وإياكم من أمر المعروف وللنهي على هنك وأن يجعلنا وإياكم ممن يقفون عند هذه الآيات وأن يتبقون تعاليم رب السماوات وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا وأن يوفقنا لدعوة غينا ولإيصال هذا الخير لهم ولإصلاح ذات البين بين المسلمين نسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم سباقين لكل خير آمين بالمعروف ناهين عن المنكر كما نسأله التوفيق والسداد فالموفق منوفق الله ونسأله التوفيق ونسأله السداد سبحانه وتعالى وأن يستعملنا في طاعته وأن يوفق على مرضاته وأن يوفق على خدمة عبادي نسأله جل في علاه أن يغفي جنوبنا وأن يسعى حوالنا وأن يسعى موانا وأن يتقبل منه ومنكم أن أصبنا فمن الله جل في علاه أن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان نسأل الله تعالى أن يكفيك حطعنا وأن يتجاوز عن حجم الفاتحة وأن يصلح أحوالنا وأن يتقبل مننا ومنكم عليكم السلام كما نسأل وجلنا في علا أن يختملنا ولكم بالقسنة اللهم إنا نسألك حجم الفاتحة اللهم إنا نسألك حجم الفاتحة اللهم إنا نسألك حجم الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك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 السلام <سؤال> عليكم صلاه و نهار طالعه لقد